مرحبا سنوى صدي الله تعالى كلام حول نصول الثلاثة ونبي صلى الله عليه عز وجل لنا في الفلس الماضي وقرأنا باختصار من المقدمة الأولى لهذه الرساله العظيمة التي بدأها المصنف رحمه الله تعالى بذكر العلم فنلخص هذه المقدمه لاهميتها باختصار هذه المقدمه التي قرانا بها لله في الدرس الماضي هي كله حول العلم الشرعي فالعلم الشرعي هو الاحبه هو اعظم عمل وعظم قربه تقرب بها العباد إلى الله جل شانه فبالعلم يعرف الله تعرف بهذا العلم احكامه ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم تعرف سنته ومن ثم يعرف بهذا العلم هذا الدين الذي من الله عز وجل به على المستقر والايمان فالعلم لعظمته واهميته بدأ به المصنف في هذه الرساله ليبين للطلاب أن أول أساس وان اول واجب هذا العلم الشرعي الذي بين اسسه واركانه من هذه الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة وبيّن أنه يقوم على معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وهذا واضح من كلامه رحمه الله تعالى وأول الواجبات في هذا العلم واجب معرفة الله من توحيده بأنواع التوحيد التي لا تقع على طلاب العلم وهي الإقرار بوجوده. وربوبيته وأولوبيته وأسمائه وصفاته فهذا هو الواجب على المسلمين وأول واجب على طلاب العلم وبهذا نعرف باختصار خطأ وخطر ذلك القول الذي قاله أهو الكلام والفلسفة وربما تأثر به بعض المسلمين الذين يقولون إن أول واجب على المكلف أو على المسلم أو على المتعلم النظر أو الشك فهذا من أبطل الباطل فإن أول واجب ما اوجبه الله على خلقه من توحيده كما شاء فإذا كان لطالب العلم هذا الأساس المتين إن بلى عليه علم غصيم وعلم سليم وأما إذا كان طالب العلم قد اسس بنيانا هشا ضعيفا لا يتماسك ولم يعصره بالتأصيل الشرعي فإن هذا الأساس لن يقوى ولن يتحمل ما يأتي عليه من بقية العلوم ولذلك تجد كثير من طلاب العلم الذين لم يتأصلوا في العلم والتأصيل لم ينحوزوا علما وإنما حصلوا أو تحصلوا على ثقافة وعلى علوم مشتتة وهؤلاء ليس للطلاب علم على الحقيقة ولم يسلك المسلك العلمي الذي من سلكه بحول الله تعالى علوا يصل إلى الربانيه في العلم فيتعلم على الربانية ثم إذا من الله عليه عمل فإذا عمل فإنه يربي غيره على هذه العلمية وهذه هي الربانيه ولذلك حرير بنا جميعا ان نسعى الى فاصل النفس على هذا العلم بلا ملل مستعينين بالله مصابرين محتسبين في ذلك كله فهذا هو العلم وهذا العلم النافع والاحبه في الله امانه وهو ميراث حقيقي طرفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الامانه وهذا النيرات سبيل تحصيله سبيل تملكه وأن يكون في ملك طالب العلم وأن يكون طالب العلم من اهله وأصحابه ومن ورثته لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتسب طلاب العلم وانتسب الناس جميعا إلى هذه السلسلة العلمية الموثوق بها والسلسله العلمية السلفية يراد بها إمام الأمة صلى الله عليه وسلم وما جاءه من العلم والوحي بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام من ربه جل شأنه ثم استمرت هذه السلسلة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذها من الصحبي الكرام أتباعهم ثم من؟ ثم أتباع أتباعهم ثم أخذها بعد ذلك من تتبع اثار هؤلاء السلف فهم معروفون منذ كذا إلى يومنا هذا وحتى تقوم الساعة أعني ساعة أهل الإيمان فإن أهل الإيمان سيقبض قبل قيام الساعة فتقوم بعد إذن الساعة على شرار الخلق كما جاء ذلك في الحديث الصحيحة فنجد طالب العلم أن يتلمس هذه السلسلة أن يعرف هذه السلسلة أين هي وأن ينظر إلى أهلها وأصحابها وأن يتأكسى بهم في علوم وعقائده وأخلاقه وهم الصحابة كما بين العلماء والتابعون كالحسن البصري والنسيرين المسيد كابن الحنفية محمد بن الحسن بن الحنفية حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ثم اتصل بهذه السلسلة بعد اخبار التابعين من من أوصات التابعين وتلاميذهم كالزهري وغيره وابن وهيب الى اخر هذه السلسله المعروفه حتى اتصلت هذه السلسله بيومنا هذا فعلوم السنه ايوه حديث الله معروفون لامام العلامه الباج رحمه الله وصاحبه العلامة الالباني وصاحبهما العلامة ابن عثيمين رحم الله أولئك الأجلة وفي هذه السلسلة العلامة الشيخ صالح الفوزان ومشايخ اللجنة الدائمة للافتاء العلامة الإمام الشيخه التربيه من هذا المدخل ومن سار في هذه السلسله وانتسب اليه من تلاميذهم وطلاله فانتسابك لهذه السلسله ولهذه الثله الطيبه والحبيب الحبيب ليس بعصبيه مذمومه كلا وإنما هي نسبة مشروعه واجبة لأنك بذلك تنتسب الى اهل الحل والعقد وتنتسب إلى من سلك مسلك سلف الصالح وعلى هذه السلسلة تقيس من درس عليهم وتلمذ عليهم وأخذ عنهم ثم استقر على ما أخذ وثبت عليهم فلابد أن يعرف الطلاب مسألة مهمة على وهي ليس من الشرط من درس على القاضي وتلمذ على العقابل والثقات السلفيين أن يكون مثلهم وإنما يكون هو مثلهم متى إذا حقق ما حقه من أمر الاعتقاد والمنهج فإذا خالفهم في عقيده أو في منهج أو في حيثية من منهج السلف فهو ليس فهو منهم وهو بحسب قربه وبعده من ذلك المنهج السلفي العظيم الواضح وانتقوا لهذه المسألة لأننا في زمن فتنه أيها كم وكم يتلمس هذه السلسلة العظيمة ادعياء للعلم وكم وكم يحاولوا أن يتشبه بها من يتشبه من هو في الحقيقة ليسوا من أهل المنهج الحق وإنما يريدوا أن يشوبشوا أن يشغلوا كما قال العلماء على أهل السنة السلفيين فلو تنتهي لهذا العمر، فالأمر أمر فتنة والمسلم في وقت الفتن عليه أن يسأل الله اولا الثبات على الدين، وأن يسأل الله أن يوفق لهذه السلسله العظيمة، وأن يسلف الله عز وجل به مسلك العلم السليم، مسلك العلم السليم، ولذلك كان السلف يقولون في وقت الفتن وفي غيرها. إن هذا العلم دين هذا العلم ماذا؟ دين فانظروا عن من تأخذون ماذا؟ دينكم الأمر ليس هكذا سدا، وإنما له وصول وله منازل وله درجات لابد أن تظر من أين تأخذ قبل أن تعلم من من تأخذ فكل من تكلم في العلم واراد ان يبينه لا بد ان ينظر في حاله لان العلم امان كما ذكرنا انتبه وصاحب الامانه لا بد ان يعرف من هو ومن هنا يظهر خلل من يقول اذا نصح فقيل له انتبه اذا وجده ناصح يطلب العلم على غير اهل من اهل نهوه او من, من عرفت عليه ملحوظه او عليه امر شاذ عن اهل العلم السلفي قال رات انديك النصيحة لا كلامها هنا إنما الأمر في الناس على ظاهرهم أنهم على السلام لا شك أن الناس جميعا على السلام الذين نعرفهم من أهل الإسلام وانتسبوا إلى الإسلام لأنه لا يجوز المسلم أن يطعن في شخص من المسلمين إلا ببينة ودليل لكن من أخذ رايه العلم ليعلم الناس أو أن يدعي هذه الرأي العلمية لا أن ينظر في حاله لابد ماذا أن ينظر في حالي من هو من أين أخذ من مشايخه هل سار على هذه الطريقه السليمة أم حوله نظر انتبه لهذه المسألة وهذا هو التحريف من الله لابد بد إذا كنت تتحرى لجميع تأكل حلالا وتشرب ماذا طيبا حلالا مريئا كذلك تحرى لأمر ماذا دينك من تأخذه وعن من تتلقاه انتبه لهذا الأمر ذلك كان طلاب العلم في القديم ينظرون إلى من يدرسون عليه لعقيدته ومنهجه، بمن يذهب حتى إلى صلاته كيف يصلي؟ مع من يمشي ومع من ومن يداخل وهكذا حتى إذا تأكد من سلامة سيره ومنهجه أخذوا عنه العلم. فلذلك انتبهوا لهذا المزاح. فعلينا أن نتمسك بالأمر القديم الأول. اذكر هنا حديثا عظيما صححه الالباني رحمه الله تعالى في السلسله الصحيحه وهذا الحديث عن معاذ بن جبل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وكان صلى الله عليه وسلم جالسا على بساط على بساط فرش فقال صلى الله عليه وسلم انه ستكون فتن قال معاذ رضي الله عنه وارضاه فبما تأمرنا يا رسول الله بما تأمرنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ومسك على البساط مسك على ماذا يعني ماذا تمسكوا تمسكوا ثم قال معاذ فقال مره اخرى يا ايها الناس إنها ستكون فتن فلم يستمع إليه الصحابه فقال معاذ ايها الناس الم لم تسمعوا الى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم فقالوا ماذا قال فقال صلى الله عليه وسلم انه ستكون فتن فقال لما تأمرنا يا رسول الله فبما تأمرنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالامر الاول بالامر ماذا الاول تمسكوا بالامر الاول وهذا الحديث كان حديث المعروفه من ال... التي تكلمت عن التمسك عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها ورضوا عليها بالنواجذ من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فهذا الامر الاول اختص الله عز وجل به اهل السنه واختص الله عز وجل به هذه السلسله العلميه الواضحه الموثوق بها اختص الله عز وجل به هذه السلسلة الموثوق بها ايها الشباب من أهل العلم الذين مشوا على السنة فتنبهوا لهذا الامر وتحروا أمر أخذ الدين والعلم عن أهل وأصحابه فالله نسأل أن يوفقنا وياكم للعلم النافع وأن يثبتنا ويظلم على الحق والسنة إنه وليذال والقادر عليه ثم ننتقل بعد ذلك إلى المقدمه الثانية فأين قارئنا بقرة الحمد لله اللهم <سؤال> الله <سؤال> وعلى وسلم على رسول <سؤال> الله <سؤال> وعلى آله وصحبه ومن والاه الله تعالى اعلم رحمك الله وعلى يجب على كل الله وعلى آله هذه ومن والاه آللهم صل وسلم على الله خلقنا ورزقنا ولم ومن هملا آللهم صل وسلم ومن عصاه دخل النار ومن المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من المقدمه الاولى التي خلاصتها ارشاد المسلم والطالب إلى العلم النافع بين أن هذا العلم لكي يكون نافعا لا بد ان ينظر من خلاله إلى امور ثم ذكر أمور ثلاثه وكعادته أنه إذا استهل الكلام أو استفتحه يدعو للطلاب العلم وهذا منه رأفة وحرص على هداية الخلق فقال ماذا اعلم رحمك الله تكلمنا في الدرس الماضي عن ماذا عن الرحمة وبينا أنها اسم جامع لكل خير اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه هذه المسائل ايها الاحبه ايها الطلاب حفظكم الله, الله ورعاكم مسائل تجب عينيا على كل مسلم دخل في دين الإسلام بخلاف المسائل الأولى في المقدمه الاولى فإن الواجب الذي ذكره المصنف في المقدمة الأولى منهما هو واجب عيني يجب على كل مكلف أن يتعلمه كعلم التوحيد اجمالا وما يجب عليه من الفرائض فهذا يجب على كل مسلم بالغ مكلف أن يعلمه كيف يعبد الله كيف يوحده كيف يعمل بالطاعة لله وحده لا شريك له كيف يتطهر لصلاة وفرضه هذا علم واجب على كل من على كل مسلم فهذا جزء من علوم الغايات التي لا بد أن يتعلمها عامة المسلمين وأما ما فضل عن ذلك العلم فإنه يجب على البعض دون الباقين فهو فرض كفائي على الكفاية من قام به من المسلمين فإنه لا يلتزم البقية به واضح؟ لكن هذا العلم الفضل أو هذا العلم النافله هو وتحصيله بإدماع العلماء أفضل وأعظم مماذا من, من نافلة التطوع والعبادة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع فضل العلم ما فضل من العلم في الإسلام أفضل من النافلة والتطوع فإذا تعارض عندك أيها الطالب صلاة نافلة أو صلاة تطور مع العلم وتحصيله وإن كان هذا العلم من نافلة العلوم ولن تتمكن من الجمع فإن طلب الفضل من العلم ماذا؟ أعظم من ماذا؟ من نافلة العباد وهذا هو معنى الحديث فضل العلم خير من فضل العباده وخير دينكم الورع والورع هو خلق عظيم يراد به ان يتحلى به المسلم فيترك ما يخشى منه الضرر في دينه ودنياه وهذا لا يتم الا بالعلم انتبه الواجب والعلم النافعه لأنك تنظر بهذا المنظار الكلي، فما فيه ضرر فإنك ماذا تتركه لأنه يضرك في دينك ودنياك وفي اخرتك ايضا ولذلك كان أهل العلم ايها الأحبة في الله كانوا أعلم الناس بالفتن قبل وقوعها وإذا وقعت كيف يكون المخرج ماذا منها لأنهم نالوا العلم الأصلي والواجب العلم ماذا النافل فاجتمع لهم كمال العلم فنظر ببصره وحقق بكم الله ماذا لا الورع واضح يا شباب جيد فالعلم في المسائل الأولى منهما هو واجب عيني ومنهم هو واجب ماذا على الكساي وأما العلم هنا في هذه المقدمة يا الشباب فإنه علم متعين على جميع المسلمين أن يعلموه لماذا لانه داخل في توحيد الله بالعباده والطاعه وسيظهر لكم ذلك اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم وماذا ومسلما وهذا يفيد المعنى انه قال على كل مسلم استغراق لجميع من المسلمين وهنالك قال ماذا يجب ماذا علينا وضح لك الفرق تبي. وهذا من دقه فقه وعلمه رحمه الله تعالى ويذكرنا بأئمة السلف في كتاباته وكلامه رحمه الله الجليل على كل مسلم ومسلمان وكل من اعتنق دين الإسلام ونطقت بشهاده الحق والإخلاص فهو من أهل الإسلام إلا إذا أتى بناقض كما سيأتي معنا في دروس القادمة بناقض ينقض هذا الإسلام فإنه لا يكون من أهل الإسلام بعد إقامة التوجج عليه فالمرتز خرج عن دائرة الإسلام والكافر خرج عن دائرة هذا العلم لأنه ليس من أهل دائرة الإسلام وإنما هو يخاطب ليجدل إلى ماذا؟ إلى الإسلام فإذا الخطاب لكل مسلم ومسلمة ولمن دخل في دين الإسلام يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث أي الأمور الثلاثة ولا يكفي العمل العلم بل لا بد هذا العلم مع ماذا من العمل لأن العمل ها هنا واجب كالعلم العمل ها هنا واجب ماذا؟ كالعلم فإذا كان العلم واجبا فإن هذا يدل على أن العمل كذلك ماذا؟ ماذا؟ واجب فعلم الصلاة من حيث الوجوب والأركان واجب عليش كذلك؟ فلا بد من وجوب ماذا؟ الصلاة هذا في غالب الامر في غالب العمر قال والعمل بهن أي العمل بهذه الأمور التي ستأتي ثم بدأ بأعظم مسألة وأول مسألة وأول أمر من هذه الأمور فقال ماذا اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه الأربع مسائل والعمل بهم الأولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا همنا اعلم علما اعتقاديا واقرارا قلبيا يقينيا انه يجب ان تقر وتحترف وتصدق وتؤمن بان الله وهو الرحمن الرحيم المعبود بالحق خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملنا والخلق معناه الإيجاز والتقدير والإحسان والإتمام في بعض المرات أوسع في بيان المعاني العربية لحكمة ستظهر لكم في حينها. الخلق معناه تقدير والإيجاد والإتمام والإحسان والخلق والإكمال لذلك تقول العرب كما قال أهل العربية قدر خلق فلان الشيء يعني قدره بمنزلته يقولون قد خلق كلان الأدي يعني ساواه واتم تقطيعه وتهيئته ليناسب ما يريد له من الصناعه وما شبه ذلك واضح هذا هو معنى الخلق فالله عز وجل خلق أوجد الخليقه من العدم وصنعه بعد أن لم يكونوا شيئا قال أهل العلم وأمر الخلق يمر فيه إلى أمور ثلاثه الإيجاد الإيجاد إيجاد الله للمخلوق وثانيا الإعداد لهذا المخلوق وثالثا امداد الله لهذا المخلوق بما ينفعه كما سيأتي معنا وهذا سيظهر لكم في بقيه شرح هذه الألفاظ فالخلق فعل من افعال الله وهو صفة من صفات الله جل شأنه وهو الخالق وهو الخلاق فالخالق اسم من اسماء الله جل والتقدس كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو الخلاق العليم فله الخلق وكقائد عند اهل السنة إذا ورد الكلام عن الله في أسمائه وصفاته وافعاله وجب على المسلم ثلاثة أمور الأمر الأول الإيمان بما ذكر الله عن نفسه من أسماء وصفات وأفعاله تؤمن ثم ثانيا تثبت ما أثبت الله لنفسه على ما أراد الله جل شأنه وهذا الإثبات لا يكون إلا على منهج السلف إثبات على منهج السلف وثالثا الإيمان باثر وأحكام هذه الأسماء وهذه الصفات فقول الله قد خلق وهو الخالق نثبت أن الله هو ماذا الخالق ونؤمن بأن الله هو الخالق تصدق وتجزم وتؤمن إيمانا جازما من قاطع بأن الله هو الخالق وثالثا تؤمن بالأثر المترتب والحكم المترتب على هذه الصفة وعلى هذا الاسم فإن من نعمة الله عز وجل وهذا الكلام عن الاثر والحكم المترتب ان الله حينما خلقنا رزقنا وانعم علينا بالنعم فاوجد ثم اعد هذا المخلوق ليقبل إمداد الله ليعبد الله وحده لا شريك له إثبات وماذا؟ ماذا يا شباب؟ وإيمان وثالثا ماذا؟ إيمان بالأثر والحكم المترطد على هذا الأمر ليتضح الأمر لا يغفى عليكم أن من اسماء الله الرحيم أليس كذلك؟ فيقال اسم الله هو الرحيم من اسماء الله الرحيم فنثبت هذا الاسم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل آمنا وأثبتنا ثم نؤمن بأن هذا الجسم له آثار كيف ذلك؟ من علم وأقرب بان الله هو الرحمن الرحيم وله الرحمة الكاملة فإنه لا يطب الخير إلا من من؟ ولا يطب الرحمة إلا من من؟ وإذا أذنب وغفل وشهى وعصى الله عز وجل فإنه يعلم أن الله هو الرحيم فإنه يرجع ليقب من الله ماذا؟ الرحمة وضح الأرض يا شباب جيد ويدلل العلماء على هذه القاعده بصورة الفاتحة قالوا باختصار سفيدا الوقت الله عز وجل ذكر فيها اسماءه وصفاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم قال تعالى إياك نعبد إياك نستعيد فهذا ما مر فما مر به اسماء الله وصفاته إيمان وإثبات ثم الأثر أن تطلب من الله الاعانه على هذه العباده وتقر بان الله له العباده اياك نعبد واياك واضح يا شباب واوضح من ذلك ما قاله بعضهم عند قوله تعالى وهذا واضح احفظوه لقاعده اهل السنه هذه فإنكم باذن الله تعالى ان تنسوا ذلك في سورة الملك أو سورة تبارك قال الله عز وجل في آخرها قل أرأيتم إن اهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ها فستعلمون من هو في ضلال مبين هذه هي القاعدة قل هو الرحمن إثبات وماذا؟ وإيمان آمننا هذا الإيمان والإثبات واضح إيمان على وفق السلف قال تعالى وإذا كلهم آمنوا كما آمن الناس إيمان الناس هم السلف ومن سار على دربهم إذن هذا إيمان واثبات ثم قال تعالى قال وعليه هذا هو الأثر والحكم من علم أن الله هو الرحمن فماذا سيفعل؟ سيتوكل على الله لأن الله بيده كل شيء فيوقن بالحق ويوقن أن من خالف الحق هو في ماذا؟ في ضلال ماذا؟ مبين وضحت لكم هذا القائد يا شباب فانتبهوا لدليل هذا القائد كذلك يقال في الخلق كصفة من صفات الله فإن الله خلق أوجد من العدم ثم أعد هذا المخلوق من الإنس والجن عبادة الله وطاعته وفطأ بقية المخلوقات سوى الجن والإنس على طاعة الله وحده لا شريك له وخلق هذا الكون ليكون مهيعا لكي يعبد فيه الله جل وعلا من قبل المكلفين هذا هو إيجاد وإعداد ثم أمر من شاء بمدد الايمان فامن به فعبده وحرم من شاء فخزله فكفر به هذا هو الهجاد وهذا هو ماذا الإعداد وهذا هو ماذا الامداد واضح يا شباب هذا هو الخلق فلابد من هذا اليقين أن توقن بأن الله خلقنا ثم قال أن الله خلقنا ورزقنا وهذا من كمال عظمته ورحمته أنه لم يخلق فيطرق وانما خلق ليرزق وليرحم وليدبر رزقنا والرزق يا احبتي هو كل ما ينفع فسر اهل العربيه واهل الاسلام بان الرزق مفرد الارزاق والرزق هو كل ما ينفع كل ما ينفع هو ماذا هو رزق فالمنافع هي الارزاق فالله عز وجل له الرزق كله وسمى الله عز وجل المطر رزقا اليس كذلك وسمى الخير النازل منه رزقا ومن ذلك العلم فانه رزق من خزائن الله جل شانه ان الله خلقنا ورزقنا والمصنف رحمه الله تعالى حينما قال هذا القول له ادله وسيأتي ستأتي هذه الادله فيما ياتي ولكن قوله خلقنا ورزقنا فيه ارشاد وتنبيه أن من اقر بأن الخالق هو الله فإنه لا يبتغي الرزق إلا من من الا من هذا الخالق وأن الرزق بيد هذا الخالق ذلك لانه يحبه في الله من اعظم أسباب الضلال في الارض امر هذه الارزاق الشرك وقع باسباب كثيره منها الغلوب منها المضاهاه والتشبيه ومنها ماذا هذه الارزاق وهذه الاموال ولذلك تجد كثيرا من سدنه المقبورين يقعون في هذا الباطل ويتبتون عليه للأسف لأي ماذا هذه الأموال وهذه الأرزاق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فتنة أمتي في المال وهو حديث صحيح فتنة أمتي في المال وهو حديث السنة الصحيح الصحيحة صاحب الشيخ الصحيح الصحيح الصحيح الألباني رحمه الله تعالى فتنة أمتي في المال لأنه يدور حوله الصراع صراع أهل الشرك وكذلك صراع أهل المناهج الدخيله على أهل الإسلام كصراع الخوارج فإن من أعظم أسباب الضلال بل من أسباب الضلال الرئيسه عند الخوارج هذه الأموال وهذه الأرزاق ولذلك قال العلماء حينما تكلموا في حديثي للخويصر التميمي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم القنائم بين الناس قال يا محمد ماذا اعجل فإنك لم تعدل قال العلماء كانت فتنته في ماذا؟ في هذا المال إلى يومنا هذا ولذلك تجد عناوين براقة الثروة المنهوبة عند من صار على فكر الخوارج والثروات المنوثة والثروات المنهوبة والماء المسلوب وثروات الأمة غارعة هذه دندن حول فكر الخوارج يا شباب. ولذلك قال الخوارج بعد أن قتلوا عثمان من عثار جلال المباشرة قالوا بعد موتي هلوموا إلى بيت المال لا يسلقكم إليه ماذا؟ أحد ترى. الدندل حول هذا الأمر فانتبهوا لهذا الغالث قال إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا خلق ورزق لا للعبث ولا للضياع وإنما خلق لغاية ولذلك قال ولم يتركنا هملا هملا يعني عبثا وسدى بلا جدوى ولا طائل واصل الهمل يقال الهمل هي الابل التي ترعى بلا راعي هي الابل في الاصل الذي ترعى بلا, بلا راعي كانهم يقولون اهملها ماذا صاحبها وراعيها لذلك قالوا في المثل اختلط المرعي بالهمل اختلط المرعي بالهمل يعني اختلطت في الباد وفي عرض المرعى البهايم التي لها راعي والبهايم التي لا لا راعي لها فالهمل هو الذي ها؟ الذي لا لا نوبر له ولا راعي له ولا مدبر له وتعالى الله عن ذلك وتقدس ولذلك قال إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا همل لكي نأكل ونشرب ونموت كما قالت الجاهليه الاولى انما هي ماذا حياه حياه تفنى وارحام تضع وارض تبلع لا انما خلق الله ذلك بالحق ولم يتركنا هملا وهذا كقول تعالى أيحسب الإنسان ان يترك سدى اي معطلا فلا يمر ولا ينهى كما سيح أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا فحينما لم يتركنا هملا ماذا عمل بنا أرسل إلينا ماذا الرسالات عن طريق الرسل والأنبياء قال بل أرسل إلينا رسولا يريد به محمدا صلى الله عليه وسلم كما أرسل الأمم السابقة رسلاً وأمبات للعزم العزم من الرسل وغيره من أنبياء الله صلى الله عليه وسلم جميعاً. بل أرسل إلينا رسولاً وسيأتي الكلام عن الرسل والنبي وعشرة إلى ذلك في درس الماضي. بل أرسل إلينا رسولاً وهذا رسول جاء لغاية عظيمة وهي أن يعبد الله في الأرض. فمن أطاعه فعبد الله دخل الجنة ومن عصاه دخل. النار. فريق في الجنه وفريق في السيره قال فمن اطاعه دخل الجنه والطاعه معناها الانقياد والموافقة طاعه له له واستسلم والطاعه خلاف المعصيه كما سياتي خلاف المعصيه والطاعة تكون لله ولغيره، ولكن العباده لا تكون إلا لمن؟ إلا لله. وبذلك الأنبياء والرسل يعبدون الله، واتباع الرسل يعبدون الله ويطيعون من؟ الأنبياء والرسل. طيب. ويعبدون الله وحده لا شريك له. من خلط بين العبادة والطاعة وقعت الضلال. فمن أباعه دخل الجنه وهي دار اهل الايمان جعل الله من اهلها يدعيه ومن عصاه والعصيان والمعصيه خلاف ماذا خلاف الطاعه والعصيان هو مخالفه الامر وعدم الموافقه وتكون باعظم المخالفه بالشك والبدعه وسائر الذنوب من الكبائر والصرائر واللمم فمن اطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ثم قال والدليل تامل العلوم مرتبطه بماذا بادلتها قال والدليل قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم اي يا ايها الناس يا امه محمد يا ايها الناس يا ايتها البشريه انا ارسلنا اليكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم في الدنيا والآخرة في الدنيا حال حياته فقد شهد بالحق بوحي الله عز وجل أن من أطاعه دخل الجنة فقال فلا في الجنة وفلا في الجنه وفلا في الجنة وقال في بعض فلا ماذا في النار وهذا في النار ويشهد يوم القيامة على أمته وعلى اتباعه بل يشهد على جميع الأمم والأنبياء والرسل كما بين الله عز وجل ذلك في كتاب الكريم ما الدليل على ذلك أن يعطينا الدليل أيوة. هذا نحن فرغنا الدليل نريد مبين شهادة النبي على امته وعلى الناس كافة فأي ذلي الأحسن وجينا بك على هؤلاء الشهيدة دليل آخر أيضا قال تعالى ها لتقولوا ويكون الرسول عليكم شهيدا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم وهذا الرسول لم يكن بدعا من الرسل لم يجبقوا أنبياء ورسل بل جاءكم كما جاء غيركم من الأمم السابقة أنبياء ورسل كما أرسلنا إلى من؟ إلى فرعون حتى لا يقول القائلون من أين جاء؟ فهذه سنة الله في أرضه وفي خلقه أنه يرسل إليهم رسلا قال كما ارسلنا إلى فرعون رسولا يعني موسى عليه الصلاة والسلام وأقاه هارون. نواصل إن شاء الله تعالى باختصار، اختصار فأرسل الله عز وجل هذه الرسل والإرسال في حقيقته معناه البحث والدفع فالرسول بعثه الله هذا معنى الرسول من أرسل يعني بعث ودفع إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وفرعون هو كل من ملك مصر كما يسمى بقيصر ومن وكسرى اسم لكل من كان على رأس الروم أو الفرس وقيل إن فرعون معناه من التفرع تفرع يعني تجبر وتنكر وجحد واضح؟ ما الذي يضحكه؟ فهذه الفرعنة الفرعنة التكبر فكل من تفرعنا وتكبر ففيه شبه بالفرعون الذي أهلكه الله ولذلك جاء في الأثر أن من هو فرعون هذه الأمة آه. فرعون هذه الأمة الاشتراكه مع الفرعون الأساسي في ماذا في التكبر والعتو والطاغطية واضح هذا معنى أن فرعنة لا تنسى هذه محمود الفرعنة هذا هو الفرعون فهذا فرعون ملكه الله عز وجل مصر كما ارسلنا الى فرعون رسولا فماذا فعل فرعون فعصى فرعون رسولا عصاه يعني خالفه ولم يوافقه فيؤمن به وبما جاء به من توحيد الله وحده لا شريك له لأن موسى جاء إلى فرعون بوحدانية الله وتوحيد الله وحده لا شريكا لم يأتيه بدعوه غير هذه يا شباب لأن قصفة موسى وفرعون هذه يكثر منها الجهال من الدعاه وخاصة من سلك الخوارج يشبهون حكام المسلمين بفرعون ويشبهون الدعاة الذين يدعون إلى هذه الحاكميه التي زعموها لانه في منزلة ماذا دعوة موسى وهذا والله هو ظل العظيم لماذا شتان بين الدعوتين دعوة موسى كانت إلى ماذا إلى توحيد الله وعبادته ودعوة الخوارج ومشاكلهم هي إلى ماذا إلى السلطان قبل التوحيد والعقيده والإيمان والعلم النافع فلا يجوز لأحد أن يقارن بين هذا وذاك هذا المنقوق العظيم كما فعصى رعون الرسول فأخذناه يعني انتقمنا منه وعاقبناه فالاخذ من الله هو العقوبه اخذه يعني عاقبه وعذبه فاخذه اخذ عزيز مقتدر منتقم فاخذناه اخذ فاخذناه اخذا وبيلا وبينا يعني شديدا عظيما كبيرا اي عذبناه عذابا الينا كبيرا والوبين جاءت من وملا فعل وملا وحتى تفهموا الربط اللغوي بين هذا وذاك الله عز وجل ذكر المطر فسماه بالوالد أين الدليل؟ ومثل الذين ينفقون أموال ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بروضة أصابها وابل الوابل هو المطر الشديد ربطت الآن أيها الطالب ها؟ الوابل يعني الشديد فالوبيل معناه ماذا؟ الشديد الشديد فالمطر الذي يكون قويا هو خلاف الطلب فهو المطر الخفيف أما الشديد يسمى ماذا؟ بالوابل فهذا من الوبيل الوبيل يعني شنو؟ يعني ماذا؟ الشديد العظيم واضح؟ فأخذناه أخذا وبيل وهذا واضح فإن الله أخذه في حياته حينما ابتلاه الله عز وجل وقومه من الفراعنه بماذا؟ بالسنين وبالآيات فأرسل الله عليهم الجراد والقمل والطوفان ثم ختم هذا العذاب ماذا؟ بإغرائه في اليمن. ثم نجاه ليكون إبرة لمن جاء بعده. وكيف عصى الله فأهلكه الله سبحانه. وهنا عبره يا شباب لنتقل المسألة الثانية أن الخطاب للتوحيد هو خطاب لجميع الأمة ولجميع البشرية خطاب لعامة الناس. وخطاب للقمة في الناس وللملوك والرؤساء ولجميع الشعوب لا يستثنى من ذلك أحد يدعى الناس بالحكمة والتي أحسب ويدعى الحكام بمسلك السلف الصالح بلا تشهير وإنما يذهب إليه لأن تعليم الحاكم وإرشاد الحاكم من النصيحة له والنصيحة للحاكم تكون بالوضع ماذا؟ الشرعي من كان عنده نصيحه للسلطان فلا يدعى ماذا علانيه فقد فغذية انسان يمتطي منابر المسلمين ويذكر بعض المسائل يريد أن ينبه الحاكم لها ويريد بذلك الحاكم نفسه فهذا خلاف منهج السنة إنما السنة ان أردت أن تشهد الحاكم أن تذهب إليه ماذا؟ إلى محل ومقر بخلاف إذا استشرى هذا المنكر وهذه المعصية فإنك تحذر من المعصية وتحذر من ضررها وإشكالها لكنك إن نظرت هذه المعصية قد وقعت من حاكم وكانت في خاصه نفسه فإنك لا تنصح إلا ماذا عند سلطانه تامل في هذه المسألة ولذلك كان السلف ينتبهون لهذه المسألة وكم وكما حرف كثير من الدعاه في هذا الباب حينما تهوى الشيطان وجاءهم بأن ذلك من الجرى أن تتحدثوا عن حكام المسلمين بذكر أخطائهم وانحرافاتهم من على ماذا؟ من على المنابل فيكون ذلك والعياذ بداية للطعن والخروج على ماذا؟ على حكام المسلمين ولذلك اول الخروج أول الخروج يكون بالاعتقاد بالقلب ثم يطو ذلك الكلام ثم إذا جاء الكلام جاء ماذا بعده؟ جاء الشيف أخواني وجاء الدم والهلك. فلا بد من مسلك السلف في كل شيء ثانيا أنه إذا كان هذا الفرعون رفض التوحيد مع ملكه وجبروته فاخذه الله هذا الاخذ العظيم فعذبه وابدل بني اسرائيل من بفقرهم فقرهم, فقرهم وحاجتهم اضلهم ملك لصف وجعلهم فيها من اهلها واصحابها واهلك عدوهم الطاغيه إذا كان ذلك في فرعون فكيف بغيره كيف بغيره ولذلك من خالف التوحيد فانه يخشى عليه لماذا من العقاب العظيم كعقاب الله لفرعون فلا بد للمسلم ان يحذر ولا بد للمسلم ان يحذر من الشرك ولا بد ان ينتبه من التوحيد وبذلك ينتبه الدعاء إلى الله إلى أن التوحيد أول واجب وأن التوحيد أول علم يعلم لمن؟ للنفس ثم للبشرية كافه فإذا علمت ذلك يا طالب العلم أن الله خلقك ورزقك وأرسل إليك محمدا لطاعته بعبادته وبطاعة رسوله فيما جاءك به قال لك بعد ذلك ثم اعلم أن المسألة الثانية إذا علمت الأولى اقرأ أن من أطاع الرسول ووحد الله لا أحسنت. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد إذا علمت ذلك أن الرسول جاءك وهذه الرساله نعمة من الله وهي من مدد الله بعد أن أعدك وخلقك لتعبد الله وحده لا شريك له فاعلم أن الله لا يرضى لعباده إلا أن يوحدوه وأن يعبدوه فإذا كان لا يرضى إلا عبادته وطاعته فإنه يغضب من من الشرك وأهله وفعله وأصحابه ولذلك قال المصنف المسألة الثانية أن الله لا يرضى يرزقك. ويجدك من العدم ثم تعبد غير الله هذا لا يرضي الله أن الله لا يرضى والرضى صن من صفات الله ويقال فيها ما قيل ماذا في ماذا في الخلق وفق اي قاعده ما هي القاعدة من يذكرها لنا أه؟ نعم ايوه الإثبات والإيمان والإيمان بالأثر فإذا علمت أن الله يرضى حسن يرضى التوحيد فتعلمه وعمل به وادعو ماذا إليه واقر به باطنا وعمل به ظاهرا أن الله لا يرضى أن يشرك معه والشرك هو ضد التوحيد وضد الإفراد فالشرك من الاشتراك وهو الاجتماع على شيء من الأشياء وقد يكون من الاثنين واكثر فالشرك هو خلاف التوحيد ولكي نفهم الشرك بأنواعه باختصار ذكرنا أن الإيمان بالله لا يكون إلا بتحقيق كم أمر كم أمر يا شباب آه. كم أمر اربعه أمور من يذكرها صاحب الطاقية نعم أيوة أحسن إخوان أنتم تكتبوا فقط وتسجلوا ما فيه مرادع وليه ها ها هذه أمور الأربعة هذه لابد أن تكون ماذا ها حافظ الله أكثر من اسمك لأن هذا هو الإيمان تبي الايمان بوجود الله ها والايمان بماذا بربوبيته والايمان بماذا باسماء وصفاته والايمان بماذا بالالهيه فمن وضع في خلل في وجود الله وجعل في الكون خالقا اخر فقد ماذا؟ اشرى ومن جعل لله ندا في اسماء وصفات وربوبيته فقد وقع ماذا ومن عبد مع الله إله آخر وقع في شرك الألوهية واضح إذا الشرك يكون في كم أمر كما أن التوحيد والإيمان بالله يكون بهذه الأربعة فإن الشرك يدخل في ماذا في هذه الأربعة واضح إيش واضح اخوان واضح هذا بالأم واضح جيد أن الله لا يرضى أن يشرك معه وسيات مزيد بيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد انتبه لأحد هذا قال العلماء النكرة في سياق النفي تفيد ماذا العموم احد اي احد ثم بين المصنف معنى الاحد وبين على درجات هذا الواحد قال ان الله لا يرضى قال ان الله لا يرضى أن يشرك معه احد في عبادته لا ملك ولا نبي يرسل فمن باب اولى من من هم دون الملائكه والرسل انتبه وهذا هو التوحيد الواضح العظيم الذي تطمئن اليه النفس أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي موصل والملك هو خلق من خلق الله خلقه الله من نور جبله وفطره على الطاعة والعبادة فلا يحسون الله ويفعلون ما ما يؤمرون وقال العلماء من هذه العربية الملك جاء من كلمة ولفظة تستعرف بالألوكة الألوكة ويعلون بها الرسالة يعنون بها ماذا الرساله فقالوا نظره ملك كانت في الاصل ملك ملك ثم حصل لها اقلاب فصارت ملأك فحذفت ماذا لماذا حذفت الهمزه ايوه للتخفيف ما تنسوا. فلما كانت ملك حذف الهمزه فصارت ماذا عرفتم ما من اين جاءت ملك واضح ملك فهذا هو الملك مفرد الملائكة والملائكة هم خلق الله ورأسهم وزعيمهم وكبيرهم من جبريل عليه الصلاة والسلام ذلك الخلق العظيم وسيأتي الكلام عن ذلك عند الكلام في باب الإيمان في دروس قادمة فإن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب لأنه قريب من الله ولا نبي مرسل لا نبي ولا رسول لأن العبادة والتوحيد حق لمن؟ فالأنبياء يعبدون الله وأزباع الأنبياء يعبدون ماذا؟ يعبدون الله فلذلك من عبد العباد فقد عشر رب العباد ووقع في الشرك العظيم فلذلك هذا التوحيد لا بد أن يفهم ولا بد أن يتعلمه المتعلم ولا بد أن يسير فيه المسلم حتى يلقى الله جل شأنه. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والنبي جاء من النبأ أو من النباوة يعني العلو والارتفاع لأن النبي حينما اصطفاه الله من بين الناس اعلاه كالجبل أعلى من بقية الأرض وأما النبأ فهو الخبر لذلك يسمى النبي بالنبي لماذا لعلوه وظهوره على بقية الخلق ولماذا لأن ولأنه جاء بخبر من بخبر السماء ولا نبي مرسل ودر قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ونقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى الكلام حول هذه المسائل في الدرس القادم بارك الله فيهم جميعا وجزاكم الله خير.